والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين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 أرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال أَلَا تاكنون فَأَوْجَسَ منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صَرَّةٍ فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إِنَّهُ هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أَيُّهَا المرسلون قالوا إنا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 او مجنون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء ان اتت عليه الا جعلته كالرميم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 إن خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إله ناخر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 فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما ليعبدون